يا ابني يا حبيبي يا سيدي وانت كمان يا اختي يا بنتي يا حفتي يا ماما يا ستي انتوا رايحين فيه بتعملوا ايه مسغلين بايه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 واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى قال لنا قال لنا ورضيت لكم الاسلام دينا سبحان الله العظيم ربنا قال لنا ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون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 كل يوم عشرين مرة على الاقل تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال رب نعلمك هذا التميز انك تبقى مسلم معتز دينك معتز منهجك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 وهذا عيدنا أهل الإسلام هذا عيدنا أهل الإسلام أهل الإسلام لنعيدنا طيب عايزين نفهم اللي بيدور على عيد الحب وعيد الأم وعيد ال إلى غيره من هذه العيات بيدور عليه قال سبحانه وتعالى بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَحْتَسِبُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فان العزه لله جميعا اي يبتغون عندهم العزه بتدور على ايه بتقلدهم ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الدين الاسلامي والشريعة الاسلاميه الإسلام لا يجعل بين أي مسلم ومسلم أي تميز طالما أنه مسلم الله واحد والنبي واحد والقبلة واحدة والشريعة واحدة ليس هناك تميز يعني ما فيش مسلم مثلا يحط عنه, عنه بعض التكاليف حتى سيدنا النبي قيل له قل إنما أنا بشر مثله يوحى إلي قيل له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي بشيء عشان الشيعة اللي بيقولوا عندهم مصحف فاطمة عندهم مش عارف إيه سيدنا علي سؤل هل خصكم النبي بشيء ربنا اداكو ح... الرسول اداكو حاجة مخصوصة انت بس لتعرفها انت وقال البيت فيش حد غيرك يعرفها فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسم عرفت دلوقتي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة جات من اين من سيدنا علي ها؟ والذي ف... لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهم ان يؤتيه الله عبدا في كتابه فلذلك أيها الإخوة ليس بين أي مسلم ومسلم طالما أنه على المنهج الصحيح أي فرق أي تميز وما للتميز يجي منين بقى لما حد يبتدع فيبعد فيتميز أهل السنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه من يعش منكم بعدي